ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ل ي ض ل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق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 تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر إن ا ل ل ه ي ف ع ل ما يريد م ن ك ا ن يظن أن ل ا س ل ه في ا ل والآخرة ل د ن ي ي ا ف م ي د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 ومن يهن الله فما له من مكر م إ ن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان ا خ ت ص م و ا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب منار من يصب من فوق رؤوسهم الحميد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 الذين ك ف ر و ا و ي ص د و ن ع ن سبيل ل ل ا ه و ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م ا ل ذ ي ج ع للعلوم ن ا ه ل ل ن ا سواء ا س ا ا ك ف فيه و ب ا د ا ل ح ا د ب س ل م من نذقه ذ ع ا ب أ ل ي م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 فله ل أ س موسوعه ب النابلسي إذا للعلوم و الاسلاميه ص ا م ق الصلاة ومما ق ن م لكم ينفقون والبدن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 م و ن ت ع م ه النابلسي ل ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب ولن يخلف الله وعده وإن و ي م ا عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما من تعدون وكأي ى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 له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن الله لهو الغني الحميد أ ل م تر أ ن الله سخر لكم ما في ا ل أ ر ض والفلك تجري في البحر ب أ م ر ه ويمسك السماء ان تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور, إن الإنسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكون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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يشكون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم أنا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 مله أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهدا ي عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم